আগে সমান সত্য ঈশ্বরকে কে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হলো একক। দ্বিতীয় হলো তিনিখাপেক্ষী নন তৃতীয় হলো লাম ইয়ালিদ পলাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম এক্লাহন আহাদ এবং তার সমতুল্য কিছুই নাই আপনি যে উপাসনা করেন তাকে যাচাই করতে পারেন ধর্মত্বের গোষ্ঠী পাথর the salvation for humanity oh ويقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافضة رافعة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 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من ب الله غني كميدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي من الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنك العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا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 فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شغف الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نَحْن قَّرن بَنكُم المَوْوتَ وَما نَحْنُ بمَسْبوطينعَأَّ بَدّلَ أَمْ تَلَكُمْ وَراشِكُمْ فيِي مَا لا تَعلَون وَلاقد عَْتُ إن الشتَلبُونَا فَلَلا تَذكررون أَفَرعيْتُم م تَحْرثُون أَن تُمْ تَزْرَعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا بل بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْ نَزَّلْتُهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنسئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ الله أكبر. الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهْ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 मानुष्ठ मानवतार महान सम्पद शब्द मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 اهدنا الصراط المفسقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن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 فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده خبانا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضال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 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِيهِ نَهَارًا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِيهِ لَيْلًا وَهُوَ الْعَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ اقول لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم إن كنت ইয়া আল্লাহু লিমান হামিদাহ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 أنفق مَن أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله عند الله حسنا والله بما تعملون خبير مَن زَغَّ النَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُرُعَهُمْ يَسْعَانُ وُرُعَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ قُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جنات تجري من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 ميسونا فضرب بينهم بسور لهم باب باطنه فيه الرحمه باطنه فيه الرحمه وظاهره من طبله العذاب ينادونهم الم لكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم ان وَتَرَبَّصْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الذين كفروا ما وأنتم من مولاكم وبئس المصير الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده أكبر. استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الظلمين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 والالَّذينَ كَذَرُوا وَكَذَّبوا بآيات أُناَا إِنْكَ أأَصحابُ جَكِيم إغْلَمُ أنَّ مَ الحياتةُ الدُّنْيا نَعبُ وَلَهُ وَزينَ وَزينةُ وَتَفَاخُرٌ بَنكُ وَتَكاتُر في الأأَنوال والالأَناد وتكاثر فِي الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج, ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر الله أكبر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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना जानते हम देख कुरानत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छ पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेशे पीस टी बांगल